ونبدا ل ا بسؤال ماجا الله م ع رسول النماجر ل وصحبه م م ابن ح م ه ان ل ل ه ولده ثم المصنف قال المصنف رحمه شاء الله م ن رحمه ا ل حدثنا محمد بن محمد بن دار الأمين بشار بن, خل... بن, وهو ثقة. أحمد بن حنبل. وقال وهو شيخه السقة السبت مسدد ثقة وثقة وقال ثقة تلمي رأو وأبو وهو له خلاد قال حدثنا ابن ابي عدي, ابن أبي عدي ومحمد ب ن ابراهيم و ص ا أ ب و ح ا ت م ورازي ا ل وغير ه قال عن حسين المعلم ح س ي ن و حسين وحسين المعلم, أبو عبد المعلم ابو عبد الله ا بن ذ ك و ا ن و ص ا أ ب و ح ا ت م وقال ن سيئه اما أ م ا ل او كيلف أ و راده في ا ل ض ع ف ه وهذا لا بد أ ن ي ر ا ج ع طب أ ن ت الان ابو ح ا ت م يوصيك و أ ن ت تقول هاو نساه ا و ل ث ن ي ن م ت ش د د ي ن لكن ا ل ل ي جعلك تقف ش و ي ة ابن ا ل ق ط ن ق المضطرب فنقول ه ن ا ا ل أ م ر أ م ر تفصيل أ ن ت الآن ق ل ت م ض ط ر ف ف ي ي في ش م ن التفصيل قد يطرف ض في شخص دون شخص في راوي دون راوي و ا ل ا ض ط ر ا ب ي ن ا ل ا ض ط ر ا ب فلا بد من تفصيل هنا جاءنا التعديل وجاءنا الجرح و ا ل ج ر ح ل م ا ت ي م ف س ر ا إ ذ ن لا يفعل شيء في التعديل ا ل ت ع د يقدم ل ي علي ه أ ب و ح ا ت م أ ب و ح ا ت م أ ب و ح ا ت م ه ذ ا على ا ل إ ط ل ا ق هذا ح ط ه وعد وحد ثم ا ل نساء ثم ق ط ا ن و م م ك ن ا ل ق ط ا ن يتوسط يعني ه ولكن ا ت ق ط وبعدين هذا هو س ا ل ن س ب ق ا ل عن ا ب شعيب. شعيب عن عن نعم. نعم. عباس ن ر ض ي الذي ل ه يمكنه و ان ب ا ا ل يكون عمرو نبي صلى الله عليه و ا بن عم النبي صلى الله صلى ع ل ي ه وكانت س ل الذي م هو أ ع ظ م دعوى و ك ا ل د ي ن وأعلمه ا ل ت أ و ي ل وابن عمر رضي الله عنهما يرفعان الحديث الى قال ابن, عمر صل... ابن عمر أيضا صحابي, ابن صحابي وهو من السبع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أ ن يعطي ا ل ع ط ي ة ثم يرجع فيها إ ل ا الوالد فيما يعطي ولده قال المصنف رحمه الله قال حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عبد ا ل أ ع ل ى ان عبد ا ل أ ع ل ى السامي ا ل إ م ا م ا ل م ح د ث الحافظ أ و محمد القرش قال ابن م عين ث ق ة قال ابن س ع د لم يكن بالقوي و ا ل ص ح ي ح أ ن ه ث ق ة قال حدثنا سعيد سعيد, سعيد ه وسعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة وسيم ع ر و ب ة كما قلنا من ثقات ا ل أ ز ب ا ت و إ ن كانت ك ل م ه في ه عند الخطا لكنه من من من اصح الناس أ و أ ذ ر الناس في ق ت ا د ة قال عن عامر ا ل أ ح و ا ل قال ساجي سدو قال عم ل ح م د ليس بالقوي ذكر محمد فقات وهو مقارب عمل م الأحوال قال, قال ر ب هذا ا عن عمرو بن شعيب عن ه ابيه لا ترد وأنها الذي وأنها مدام ترد يرى عنه ثقة فهي ب ا ل صلى الله عن ل وسلم ي ي ه قال لا جد ع أ ح ك م من في هبته ولده إلا الوالد من ولده. لا ارجع في ابتي الا مسأ... عندنا هنا عندنا هنا هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ت ا ن المساله الاولى مساله الرجوع في, في العطيه والمساله الثانيه التخصيص في الرجوع في العطية... عطية... رجوع... رجوع الوالد في ع ط ي ت ه لولده ارجع في العطيه اصاله في ا خ ل ا بين العلماء فجموع العلماء يقولون بالجواز مع الكراههه و ا ل أ ص ل في ا ل أ د ل ة التي استدل بها الجمهور هو أن ان ل ب ي صلى النبي ل عليه وسلم قال قال ل ه ا صلى الله عليه وسلم قال العائد في يبتي كالكلب ثم يعود يعود فيه والصارف هو والتحوي وبعض أو هذا بالهيئة الصارف عندهم في هذا الباب、بأمرين. الأمر هو المقالة、والطحوية. قال الرحمن قال, العو... العو... قال الشعب أو غيره. قال, قال بأن الرجوع في القيء لا ليس بذلك أمر بأمرين غيره في في عندهم عندهم يحرم بأن ق ا ل بأن ا ل ر ج و ع س ل ف ا ويقول سلحفا و ي ق ل ا ي ق و ل سلحفا ويقول سلحفا ي ق و ل سلحفا ويقول سلحفا ويقول سلحفا و ي ل سلحفا ق و ل س ح ا ويقول س ل ا ويقول سلحفا و ي ل س ل ح ا ويقول ف ا ق و ل س ا ويقول ل ح ف ا ل سلحفا ويقول س ل ف ا و ق و ل ا ي ق و ل س ل ح ف ي ق و ل س ل ف ويقول س ل ا ويقول س ل ف ا ي ق و ل سلحفا ويدا ن ج و ز ا ل ر ج و ع و أ ي ض ا ف ي ذلك الاصل ذ ي يستدل لهم ح ق ويكون فيه روح فيه في للجمهور للأدلة ح ة ا ر اردده اردده ج يجوز و هو فأخذوها وأنه و ع أعطى على التعميم له له له ه أن السلام قال له إيش؟ قال له لما أعطى قال ل إيش؟ بان أن يرجع في هبة ل ل أ أ ص ب الهبه لا تكون ه ب ة بالمسمى الصحيح الفقهي إ ل الا بعد القبض الهبة لا تمتلك إ بعد, بعد القبض فلذلك قالوا لو ق ب ض ه هل له ا ا ل ر ج و ع أن م أن, أن يرجع باتفاق, أن يرجع باتفاق؟ إن لم تقبض. لكن ه الرجوع ن هنا ز ا ع في هذا الباب ل ا ز ل قلت ما صارف ا من وهذا ج و والحنبلة و ب ا ل ظ ر بحرمة الرجوع حرمة الرجوع ي ة قالوا ه صحيح وهذا صحيح في صريح ليس حرمة الرجوع السلام مثل والدلال لنا السوم على ذلك هو صريح قوله هو هم يقولون الكلب له ان يعود إذن للمرء ان يعود هذه مصيبه والله مصيبه في الفهم, مصيبة في الفهم. قال السلام ليس لنا مثل السوء ولذلك قال, قال الله للفعلان الذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة مثل السوء ولله المثل ا ل أ ع ل ى قال ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل سوي وهذه فيها د ل ا ل ة و ا ض ح ة أ ن ه يحرم على المؤمن أ ن يكون له مثل س و ي ومن مثل ا ل س و ي أ ن يعود, يعود في قيئه الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فهذه فيها د ل ا ل ة و ا ض ح ة جدا على ح ر م ة الرجوع ومن على حرمة الرجوع أن الخطاب لما جاء من أنه سيب أو أوقف فرصا لله في سبيل الله فوجد فذهب ليشتريه قال له لو حرمة عمر لمجال السلام بدرهم أن أنه الدلالات الخطاب فرصاً الله الصاحبه قال باعكه على سبيل ليشتريه له لا تفعله يبيعه سيب فذهب في لا تفعل عن ذلك وقال ن عن ه ه ا ذلك و العائد في ه ب ك الكلب ثم عمل يقول ي ثم هذا التطبيق عملي هو ا ل آ ن على ا ل ت ح ر ي م ف ا ل ص ح ي ح الرجح قول ا ل حنبل ة و ظ ه ر ي ة على أ ن ه يحرم إ ذ ا أ ه د ر المرء, المرء ه د ي ة أ و ع ط ي ة أ ن يرجع فيها يبقى عند ن الاستثناء أن ان ل ب ي ا نسلم قال في ذلك قال لا يحل الرجل ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها وهذه من أ د ل ة أ ي ض ا الحنبل ة لكننا أ ر ج ع ت الكلام فيه ل أ ن ه فيه ج ز ئ ي ة نريدها في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ل ا وهي إ ل ا الوالد فيما يعطي الى الوالد. الوالد فيما يعطي لولدي وفي ا ل أ و ل قال أ ن يعطي اثم مرجع فيها إ ل ا الوالد فيما يعطي ه لولدي هذه ا ل م س أ ل ة اختلف فيها العلماء أ ي ض ا اختلافا عظيما فقد قال بجواز الرجوع قال به الجمهور الجمهور قال و ا بجواز رجوع الوالد في هبته وهذا قول هو قول اوزاع ل أ و ا ل ش ف ع وثور وهو قول كبير ا ل ع ل م ا ء و كثير من, من المتقدمين ع ل ا ا ء من م ل و ا ل م ت أ خ ر ي ن و أ م ا أ ه ل ا ل ك و ف ة فقد قالوا لا يجوز الرجوع قالوا لا يجوز الرجوع وهذا و ق و ل أ ه ل ا ل ك و ف ة و ه و ق و ل أ ي ض ا ع ا ي د الابن الحسن و قد نقل عن ب ع ض ا ل ع ل م ا ء بأنهم قالوا لا يجوز الرجوع الرجوع الوالد في هبتي لعموم ط ب ع ا ا ل ن الأحنا... ا لما يقول بعض ا أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي بعضهم وليس, وليس الجميع قالوا بعدم جواز رجوع الوالد أو الكبير... آ... عدم رجوع الوالد الكبير عدم في ا ل ع ط ي ة للولد والحديث حج عليهم الحديث ل حج ي ع ه فقد قال إلا الوالد في عطيته في قال قال قال قال الوالد لولده يؤكد اردده ولدي اردده الانسلام إلا والذي الانسلام لما له نحلت بأنه يجوز عطيته عطيته فيها دلاله على جواز رجوع الوالد في هبتي والذي يعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه و س ل م أنت و م ا ل ك ل أ ب ي ك أ ن ت ومالك ل أ ب ي ك أ م ا عواد بن ح س ن وبعض أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي قالوا لا يجوز الرجوع لعموم نهي النبي صلى الله عليه و الصلاه والسلام وعندنا خصوص الرجوع خاص و ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة عند العلماء لا ي ت ع ر ض الخص ا مع العام فيقدم الخص ا على العام فنقول كل كل ع ط ي ة لا يجوز الرجوع فيها إ ل ا ع ط ي ة الرجل لولده ولان مال الولد هو مال الوالد أ ن ت ومالك ل أ ب ي ك وقد ورد أ ن السلام قال له اردده هذه فيها دلائل و ا ض ح ة جدا على جواز الرجوع وهذا الراجح الصحيح اما ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهي ختام هذه المسائل نقول و و وإذا قلنا بعموم حرمة الرجوع قلنا حرمة ف يستثنى العطية ي من ذلك العطيه ة التي تقصد ب التي صاحبها ا إ ث ا العطية ا ب ة ل تقصد بها صاحبها الاثابه إ ث ب ة هي م س ت ن من ى عموم حرمة ل العطية والمعنى ر ج و ع في هنا أ ن من المقابل فكان أعطى أحداً عطية يقصد بذلك المقابل فإنها، فإنه، فان لم, لم ي أ خ ذ المقابل حل له الرجوع فيها وهذا حديث جاء في ا ل د ر ق ن ي ه مرفوع ا موقوفا عن, عن عمر الخطاب والموقوف و ا ل أ ص ح أ ن من وهب ه ب ة ليثاب عليها فلم يثب عليها فهو أ ح ق بها من وهب هبة عليها فلم عليها فهو حق بها. لذلك ي عليها يثب عليها ث ا بها ب فلم ل فهو أحق كانوا يتقصدون لهدي المسلم يريدون المقابل وكان السلم يستحي فيرد لهم يريد بها ا ل إ س ا ب ة هو حق بها والمعنى هنا الذي ي أ ت ي لفال العرس هذا منتشر جدا بين الناس العرس ويعطي ه تسميه عندنا في, في مصر ا ل ن ق ط ة هذه او لو يعني إ ك ر ا م اللو يعطي هو هو مبيتني ة وهذا متعرف عليه دون أ ن يتلفظ متعرف عليه ن ه يريد في ان س أ د ع و ك الفرح. الفرح الاخر ف ر ح ل آ ف أ ن ت تعطي ب ز ي ا د ة ف إ ن لم يعطه يأخ... لا هو ان يخذ أ يعني صار دايما في ذمتي ه ه يعتبر دايما هذه هيبه مثاب عليه هيبه توبه الاثابه لذلك الحديث صريح في عمر الخطاب قال فهو احق بها هو, هو بفعله طلبها هو ما يفعله إلا... الا بطلب والعرف والعرفه يتحك, يتحك... العرفه يتحك مفهوم فالعرفه يتحك في هذا الباب ولذلك نقول هذه هيبه مثاب عليه. كما أ ق و ل ب أ ن رجل أعطى أ ت ى لبنت م ع ق و د عليها أ ت ى لها بفساتين و أ ت ى لها ب, ب أ ش ي ا ء خ ا ص ة ماشي هو ما أ ت ى لها بهذا إ ل ا للاثابه إ ث ب ة إيش إ ا ل ة ت د ي ن ه نصف ر ا ن ك بعد ذ ليتمتع ك ل بها فحدثت أ ن ه ا جافته وطلقت هذه ترجع ما يقال فيها أن هذه الهبة لا جزء لا جزء فيها بهذه الهدايا لها ترجع سألت وأتى الروح رجل يجوز أعطى ما يقال لا لأننا أي لو أن لا يمكن إ ل ا أ ن يقول أ ع ط ي ت لها هذا اشتريت لها هذا من أ ج ل أن أ ر ان ه بها ا اتمتع بها في هذا ف إ ن لم يسب عليها له ان لم عليها له. وهذا فقه ي ع يردها ك ث ي من الإخوة أو من المشايخ لم الإخوة أو ي ر ك و ا باب ذ الأصل فهذه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ي ر ة في ه ذ ا ا ل بها ا ب م ل خ ص بأن ا ل ذ ي أعطى ع م س ا و ه ب ة ل ا ي و ج تتبعها ف ي إ ل ا في ح ا ل ت ي ن ا ل ح التي ة تتبعها بها المساله ا ل أ ب ي ك و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أعطى ل ي س ا فإن ل م ي س ت ب ف ه و أحق ب ه ا المساله التي ت ء م ع ي ا ر ا ل ع م و م إ ل ا ا ل و ا ل د ف ي م ا ي ع ط ي و ل د ه عظيم حق ا ل ل و ا د ي ن ولذلك العلماء اختلفوا هل ا ل أ م تنزل مزيد م ا ل أ ب يعني هنا النص جاء في الوالد إ ل ا الوالد ان يرجع ف ي ه طب لو أ ع ط ت الام لها أ ن ترجع نقول والله من كاس ا ل أ و ل معنى بعض العلماء رفض قال ب سال في الوالد نقول ل ل أ م من باب ا ل أ و ل لم ا قال أ م ك ثم أ م ك ثم أ م ك فالصحيح أ ن اعطيت ا ل أ م لو ارادت ان ترجع فيها لها أ ن ترجع فيه ا س ع ة الشريعه ة لم ولا ولا ولا إلا تترك شريد أريد رشاد فاز ب ا حتى شوف الحديث ت ت انت أسئلات ع علينا نعم ا ا الوائد وأولادهم الله يا م يومني وكرمي ل بفضل لو بين ربما أين فيها أي أ ن ت ومالك ل أ ب ي ك صحيح ام ضعيف حديث صحيح ل أ ن ه إ ذ ا اعطى ا ل ع ط ي ة سيتندى بعد ذلك انه لا يستطيع أ ن يرجع فيها م م ت ا ز ة ممتازه ة جزاك ل التعامل ليس ل أ د ف في ل أحد ح ق الله ا ر ف فقط ع ا ذ ي ن ترى ل م ذوقا حتى ف ي الفهم ر ق ة ا ل ل والذوق في الفهم هذا هذا لنبلاء الناس والأدف في التعامل هذا هو أصل ميزان المر فميزان المر خلقي اللياقة التعامل ق ب هو هذا هذا هذا ميزان فميزان اسمه في في في شيء حصن هذا ليس, ليس لاحاد الناس. الناس هذا هو أ ح س ن الله عليكم جزيئه ا ل ج ن ة ورفع الله مقامك ونسال الله, الله ان ينفع بكم جميعا ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة واياك أ ر ج و ك دون, دون التقاعس ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا التراجع أ ع ر ف أ ن ك من أ ح ر ص الناس على الطلب على المجالس لكن رجاء ا دون التذبذب و إ ل ا فالكسل ما ي أ ت ي م ر ة و ا ح د ة هي خطوات و لا ذ ل ك ل ل يقل ه تهجم ما ما, ما بيّن أنك تهجم لا على ش ا ا ل خطوات هي خطوات لتنقطع أ ن عن المدارس وال... قلت قلت إذا ماتت ألا يدخل عليها فلان أقربائها من يدخل أقربائه. عند الغسل فما الحكم في انفاذ هذه ا ل و ص ي ة لا لا هذه م ع ص ي ة لا يصح انفاذ ا ل و ص ي ة وهذه ت ق ط ع لواصل ا ل م ح ب ة و ت ق ط ع ل س ر ة الارحام لا ي خ ذ و ص ي ا ت ه و ص ي ة م ط ر و ح ة فلا يعمل بها إ ل ا إ ذ ا كان هذا حاقد ا فاجرا فاسقا أ و كانت ا م ر أ ة س ا ح ر ة ا م ر أ ة فيها ما فيها من الفسق والفجور يبقى تمنع لكن لو لم يكن إلا النفوس وأغر الصدور فلا وصية لا يعمل بها تمنع لم لكن النفوس لو إلا للضغاء الصدور لا واغر فهذه لو كان ا ل و ص ي عند الغسل فقط بينتو انا ما فيها كلامي لا ي تغير جزيتو م ج ن ة أ ح س ن ا ل ل ه عليكم سبحانك اللهم ربنا محمد أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته